ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشرا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إذ كن ابتلاه أعانه عليه قومنا قرءون. قَالُوا جَاءَ الْمَوْعُودُ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ لَوْلَا إِن كُتِبَ اِكْتُبْهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلَهُ أَلَنْ الذي الَّذِي يَعْلَمُ في فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا قَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ملك لَأَوْلَاءٍ أُنْزِلَ إِلَيْنا لَنَكُونَ فَيَكُونَ مَعْرُوفًا ذِكْرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْكَ أُنْزُلَ وَتَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْئُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ لَمْ تَفْظَلْ هَلَّا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ذَٰلِكَ وَعْدَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي, جنات تجري مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا وَأْتُوهُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لا وَإِذَا أُلْقُوا فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ مُقَرَّنِينَ دَعَوْا أُنَاسًا لَّعَلَّهُمْ يُنقِذُونَهُمْ لَا تَدْعُونَّ يَوْمَ صُبْحٍ وَاحِدٍ وَادْعُوا صُبْحًا كَثِيرًا قُلْ ذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً نَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ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 ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم ذق عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عثوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلوا تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا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 قال الذين كفرون ولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لمثبت به فؤادك وردت الله ترتيلا ولا ياتونك بمسرن لاجئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجيم إلى جهنم أولئك شر ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخار هارون وزيرا فقلنا ذبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا ليما وعادوا وتمدوا وأصحاب رسول قرنا بين ذلك كثيرة وكل ضرب له لم سال وكل تبر ناتبيرة ولقد توى على القمر التي أمطرت مطر سوء أث يكونوا يرونها فالكانوا لا يرجون نشره. وَإِذَا رَأَوْكَ إِتَّخَذُونكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا لَّكَ لَئِن يذُلّنَا عَنَا لَوْلَا لَنُؤْثِرَنَّ عَلَيْهِمُ الْإِيمَانَ وَلَئِنَ انتصرنا لَيَكُونَنَّ الْفَتْحُ لَأَكْبَرُ ۗ وَمَا كَانَ مُؤْمِنٌ لِّيَخْشَى النَّاسَ إِلَّا اللَّهَ أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِبُونَ إِنْ هُمُوا إِنَّا كَلَنْ عَامِ بَلْ هُمُوا أَضْلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظُّلُّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ بَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيك أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطعي الكافرين وجاهدهم بإجهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح هداج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم لا يضرهم وَكَانَ الْكَافِرُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ظَمِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ ما أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ يَتَّقِهِ إِلَّا مَنْ شَاءَ ۗ وَإِن يَتَّقِهِ إِلَّا ذُو عِلْمٍ حَكِيمٌ وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات ونغض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا من الرحمن أنا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورة. سبحا رك الذي جاعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما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 وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَى ما آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ الْمُسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْمُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَسَى مَنْ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُبَ فِيهِ مُهَانَا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا فِي الْأَرْضِ رَشَدًا أُولَٰئِكَ الغرفة بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ فقد كذبتم فسوف يكون لجاما